حسن الله اليكم وبارك فيكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين كثره تلسنا عن العشر من الحجه وما ينبغي للعبد ان يفعل في هذه الايام وما هي هذه وما هي العبادات الخاصه بهذه الايام نعم العشر الأول من شهر ذي الحجة هي عشر مباركة وأيام فاضلة وهي موسم عظيم من مواسم الطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وهي أيام أعلى الله سبحانه وتعالى شأنها ورفع سبحانه وتعالى قدرها ونوه بها ففي القرآن قال الله سبحانه وتعالى والفجر وليال عشر جاء عن ابن عباس وغيره أن العشر المعنية هنا هي العشر الأول من شهر ذي الحجة وأن قسم الله سبحانه وتعالى بها دليل على شرفها ومكانتها ومنزلتها عنده وأنها خير الأيام وأهل العلم اختلفوا في أي العشرين أفضل العشر الأول من شهر ذي الحجة أو العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك والتحقيق في ذلك ما قرره بعض أهل العلم ألا وهو أن العشر الأخيرة أو العشر الليالي الأخيرة من شهر رمضان أفضل. لأن فيها ليلة القدر خير الليالي والعشر الأيام الأول من شهر ذي الحجة خير الأيام لأن فيها سيد الأيام وخير الأيام يوم عرفة فعلى كل نحن نستقبل أياما شريفة فاضلة عالية هي خير الأيام وأفضلها ولها المكانة العليه عند الله سبحانه وتعالى والله يصطفي ما يشاء ويختار وقد خص هذه الأيام بمزيد فضله واسع منه وجزيل إنعامه فينبغي على العبد أن يري ربه سبحانه وتعالى من نفسه خيرا وأن يتحرك في هذه العشر مقبلا على الله سبحانه وتعالى محافظا على طاعته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 قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء فهذا فيه دلالة على فضل العمل الصالح في هذه العشر وقوله ما من أيام العمل الصالح هذا يتناول هذا يتناول الأعمال الصالحة عموما بل قال بعض أهل العلم إن من شرف هذه العشر أنه يمكن أن تجتمع فيها أمهات العبادات، أما غيرها من الأوقات لا يمكن أن تجتمع، ولا في رمضان يمكن ان تجتمع امهات العبادات، الصلاة والزكاة والصيام والحج، هذه الأمهات العبادات لا يمكن أن تجتمع إلا في هذه العشر. المباركة وهي ميدان مبارك للعمل والمنافسة في الخيرات وعلى العبد أن يجتهد في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى في هذه العشر بسديد الأقوال وصالح الأعمال وأعظم ما تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى إليه ما تتقرب به إلى الله في هذه العشر وفي غيرها الفرائض قال جل وعلا في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه فالفرائض هي أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى ولهذا نقول أهم ما ينبغي أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به في هذا العشر الصلوات الخمس المكتوبة ومن كان محافظا يزداد محافظة ومن كان مقصرا يعاود نفسه ويحرص الإنسان إلى التبكير للمساجد ويحرص على النوافل والرغائب ويطمئن في صلاته ويخشع ويتمم صلاته ويكملها إذا كان لم يؤدي الصلاة المفروضة فإن من أفضل ما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به في هذه العشر أن أ... إذا كان عفوا لم يؤدي الحج الذي فرضه الله عليه فإن من أفضل ما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى إليه في هذه العشر أن يحج وأن يعجل وأن يبادر وأن لا يؤخر بل يغنم أن أدرك هذه العشر المباركة فيؤدي هذه الفريضة وما الذي يدريه لعله لا يدرك العشر في العام القادم أو الذي بعده ولهذا من أكرمه الله سبحانه وتعالى أدرك هذه العشر ولم يحج الفريضة فعليه أن يبادر وأن يسارع والحج مرة كما قال عليه الصلاة والسلام فما زاد فهو تطوع ويشرع للمسلم في العشر أن يصوم لعموم قوله عليه الصلاة والسلام ما من ايامنا العمل الصالح فيهن أحب إلى الله وجاء في المسند أن أبا أمامة سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال دلني على عمل يدخلني الجنة عمل يدخلني الجنة قال عليك بالصيام فإنه لا مثل له فالصيام عمل صالح فهو من الأعمال الصالحة العظيمة التي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها في هذه العشر المباركة وأداء الزكاة المفروضة أداء الزكاة المفروضة والمسارعه والمبادرة إلى ذلك وايضا إخراج الصدقات في سبيل الله ولهذا من الأعمال الصالحة في هذه العشر ذبح الضحايا في البلدان، الحجاج في مكة ينحرون الهدايا والمسلمون في البلدان ينحرون الضحايا وكلهم يتقربون إلى الله بذلك لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم فيتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك فهو من أعظم الأعمال الصالحة التي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها في يوم النحر في يوم النحر يوم العيد اليوم العاشر من شهر ذي الحجه فيجتهد في ذلك ويخرجها او يذبحها طيبة بها نفسه متقربا بها إلى الله سبحانه وتعالى يرجو بذلك ثواب الله اراقه دم بهيمه الانعام في سبيل الله وتقربا اليه سبحانه وتعالى وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم أنه قال إذا دخل أو إذا, رأى إذا رأيتم هلال ذي الحجة إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن الأخذ من شعره وأظافره حتى يضحي وفي رواية الحديث فلا يمسن من شعره وأظافره شيئا في أحد ألفاظ الحديث فليمسك وأحد الألفاظه فلا يمس أحدهما أمر بالإمساك والثاني نهي عن الأخذ والأصل في الأمر الوجوم والأصل في النهي التحرين ولهذا من أراد أن يضحي لا يجوز له أن يأخذ من أظافره أو من سعره سيئا أما من يضحي عنهم من الأهل والأولاد والأطفال فهؤلاء لا يسملوا ماذا الحكم بل يسمل الذي أراد أن يضحي وقد ذكر العلماء من الحكمة في ذلك لما كان من أراد أن يضحي مشاركا للحجاج في بعض أعمال المناسك وهو النحر والذبح تقربا إلى الله سبحانه وتعالى شرع له أن يمتنع عن بعض محذورات الإحرام مشاركة منه للحجاج والكل يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى ويرجون بذلك ثوابه كما يشرع للمسلم فالعشر الاكثار من ذكر الله تهليلا وتحميدا وتكبيرا كما جاء في المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فاكثروا فيهن من التحميد والتهليل والتكبير فاكثروا فيهن من التحميد والتهليل والتكبير فيسرع للمسلم ذلك واستدل أيضا بعض أهل العلم لذلك بقوله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس رضي الله عنهما الأيام المعلومات العشر الأيام المعلومات العشر أي العشر الأول من ذي الحجة فيشرع في هذه العشر الاكثار من ذكر الله وقد جاء في صحيح البخاري تعليقا مجزوما به أن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما كان يخرجان في العشر ويكبران ويكبر الناس بتكبيرهما اي يذكرون الناس عندما يرفعون أصواتهم بالتكبير وذكر الله فيبدأ الناس ينشطون لأداء هذا العمل أما التكبير الجماعي بصوت واحد وبأداء واحد فهذا من البدع لا دليل على مشروعيته ولا أساس له في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام ولا في فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وأشاهد أن هذه العشر عشر مباركات وموسم عظيم للطاعات وفعل الخيرات فعل العبد أن يحرص في هذه العشر على الخير وأن يستعين بالله تبارك وتعالى أحسن الله عليكم. هذا سيد يقول هل الرياء أو السمعة تحبط عمل الشخص الرياء نوعان رياء خالص وهو رياء المنافقين قال الله تعالى يراؤون الناس فهذا كفر أكبر ناقل من الملة محبط للأعمال كلها وصاحبه في الدرك الأسفل من النار وأما يسير الرياء يسير الرياء وهذا يقع من الإنسان الموحد يأتي عليه بعض الأحيان فيقع في يسير من الرياء إما يزين عمل من الأعمال أو يسمع بعمل من الأعمال طلبا لمحمدة الناس وثنائهم أو نحو ذلك فهذا لا يبطل الدين ولا يبطل الأعمال كلها وإنما يبطل العمل الذي خارفه أحسن الله إليكم هذا يقول هل, هل على الذي يكلف غيره أن يذبح له كذلك لا يأخذ من أظافره ومن شعره إذا, إذا كلف أحد غيره أن يضحي عنه مثل أن يعطيه شيء من النقود ويقول آه آه إذا جاء يوم العيد تذبح عني الضحية ففي مثل هذه الحالة الذي يمسك هذا الذي كلف هو الذي أراد أن يضحي أما المكلف بذلك أو الموكل بذلك لا يشمله الحكم إلا إذا كان هو يريد أن يضحي أما هو في هذه الحالة يعتبر وكيلا لا يعتبر أراد أن يضحي يعتبر وكيلا أو نائبا يقوم عن من أراد أن يضحي بعمله فلا يشمله الحكم وإنما يشمل الحكم هذا الذي أراد أن يضحي فكلف غيره أن يقوم بذلك عنه نعم حسن الله إليكم هذا يقول يا شيخ نحن إن شاء الله سنذهب حجاجا في هذا العام ولكن يا شيخ قال لنا صاحب الباص أن نتجهز في بيوتنا لأنه لن يقف في الميقات فهل هذا الفعل صوابا وكيف نعمل؟ if مررنا were لا لا حرج لا حرج عليكم في ذلك ولا harm for تغتسل في البيت وتلبس الاحرام في البيت have مررت get حتى of لم تنزل تلبي مجرد the مثلك مثل the من يمر if في were to die in تلبي minkah يسر if تنزل في الميقات وكان يوافق صلاة فتصلي مع الجماعة أو تصلي في المسجد ثم بعد ذلك تلبي فهذا أفضل لكن إن لم يتيسر ذلك لا حرج عليك أن تلبس إحرامك في البيت وتتجهز وإذا حاذيت الميقات تلبي لا حرج عليك في ذلك وقد أديت ما وجب عليك الحاج الذي يريد أن يضحي أيضا هل من بداية العشر الحاج الذي يريد أن يضحي نعم يشمله الحكم لا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا حتى يضحي إلا شيء واحد وهو التقصير من الشعر إذا كان متمتعا تقصير من الشعر فهذا نسك و. واجب من واجباتي العمرة واجب من واجبات العمرة فيأخذ من شعره للنسك أما في أثناء العشر ليس له أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره إذا كان يريد أن يضحي من نسبة للعشر متى تبدأ؟ يعني هل هو ليلة العشر؟ أم؟ العشر تبدأ بالإعلان عن دخول العشر بإهلال الهلال بإهلال الهلال إهلال عشر من ذي الحجة تبدأ العشر نعم حسن الله إليكم هذا السائل يقول بعد الانتهاء من مناسك الحج سوف أعود إلى المدينة ثم إلى مكة مرة أخرى ثم السفر إلى بلدي فمتى اطوف طواف الوداع تطوف طواف الوداع إذا أردت أن تخرج من مكة إلى المدينة منتهيا من أعمال الحج ففي ذلك الوقت تطوف طواف الوداع ولا تمشي إلى المدينة قبل أن تؤدي طواف الوداع بل طوافك للوداع قبل مغادرتك مكة إلى المدينة هذا واجب من الواجبات عليك في حجك نعم هذا يقول أنه حج في العام الماضي. أديت حج الحج في في العام الماضي مفردا علما بأنني أديت عمرة في أول ذي القعدة. ثم رجعت إلى المدينة. فهل علي شيء؟ نعم. يقول في العام الماضي أديت حج إفراد علما بأني أديت عمرة في أول ذي القعدة. ثم رجعت إلى المدينة. هل علي شيء أعد مرة ثالثة في أول إيش يقول في العام الماضي أديت الحج يعني مفردا علما بأني أديت عمرة في أول ذو القعدة في أشر الحج نعم ثم رجعت إلى المدينة هل علي شيء إذا كنت من أهل المدينة إذا كنت من أهل المدينة رجعت إلى بلدك انقطع بذلك التمتع أما إذا كنت لست من أهل المدينة إذا كنت لست من أهل المدينة واعتمرت ووجئت الى المدينة ثم رجعت إلى مكة سواء رجعت إليها بعمرة جديدة أو رجعت إليها بالحج وحده فإنك في هذه الحالة تكون متمتعا ويكون عليك في هذه الحالة هدي التمتع لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم أحسن الله عليكم هذا يقول أدعو عند السجود لأبنائي وأهلي وأصدقائي بذكر أسمائهم فهل هذا جائز؟ بعض أهل العلم لا يرى في ذلك حرجا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لعموم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحري الدعاء في السجود وبعض أهل العلم يخص ذلك بما ورد وبعضهم يقول لا بأس أن يدعو الإنسان بحاجته المهم الا يكون منه اعتداء في دعائه وهذا سؤال غريب يقول هل المقصود قص شعر الرأس فقط في أيام الحج في العشر أم قص الذقن أيضا قص ال الأخذ من الشعر عموما الأخذ من الشعر عموما هذا ينهى عنه في العشر لمن أراد أن يضحي أما الأخذ من الذقن فهذا ينهى عنه في الحياة كلها ليس في العشر ينهى عنه في الحياة كلها ليس في العشر فقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرخ اللحى أسدل اللحى أكرم اللحى وإذا أكرمك الله سبحانه وتعالى في هذه العشر فاطعت الرسول عليه الصلاة والسلام بعدم الأخذ من الشعر ومن الأظافر طاعة للرسول. عليه الصلاة والسلام فاطعه في العام كله في الحياة كلها بعدم الأخذ من, من من اللحية لأن الذي أمرك ألا تأخذ في العشر من شعرك وأضفارك هو الذي أمرك ألا تأخذ أو لا تحلق لحيتك في حياتك كلها فلماذا تطيع في العشر ولا تطيعه في بقية حياتك حسن الله عليكم هذا يقول أتيت ليودي فريضة الحج ومعي نسوة أميات لا يتقنون دعاء فهل يجوز لي أن أجهر بالدعاء ليتابعوني في ذلك علمهن الدعاء ولو أشياء قليلة مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار تحفظهن هذه الأدعية وتحثهن على الإكثار منها أما الأدعية الجماعية وبأداء واحد وترديد واحد فهذا لا نعلم له أصلا في هدي نبينا عليه الصلاة والسلام هذا يسأل يقول هل يجوز تقديم سعي الحج على الطواف للمتمتع؟ الأصل أن يأتي المسلم بأعمال يوم النحر مرتبه. رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف ثم سعي هذا هو الأصل أن يأتي بها مرتبة لكن لو حصل له ظرف أو شيء فحصل تقديم لهذه الأعمال بعضها على بعض فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج لكن الأصل أن يأتي بها مرتبة كما جاءت عن نبينا عليه الصلاة والسلام وكما قال لتأخذوا عني مناسككم أيضا الرمي قبل الزوال هل هو جائز الرمي قبل الزوال لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بل في الثلاث الأيام أيام التشريق كان يتحرى أن تزول الشمس ثم يرمي يتحرى أن تزول الشمس ثم يرمي والحمد لله الآن الأمور ميسرة في الرمي والأماكن واسعة ومرتبة فيجتهد الحاج أن يكون رميه بعد الزوال والله تعالى علم وصلى الله وسلم على رسول الله